ان لست ممن قال كان ابي بَل قلت للأكوان هانا ذا عزم وإصرار ملا قلبي لم يثنيني قول لذاك وجا لا أنا لا لا لا مستحيل يعيقني في الكون لا كم கம்லி பாகுன் சப க اسمعهم فذاك انا حرٌ قليقٌ ووفيٌ يا ابني ها انا ها انا هذا الهاي قد سعادهن وتفاؤله انا ليس غاربي من ورود كان شوكا قاسيا ولا بقريت ابتعدت ارتو لاقي من يجود حب اهلي قربهم صدق الصديق لست انسى انني يوما سعيد فالتقيت كي اغني Yeah سعادة وتفاؤلا ها أنذا ها أنذا لا مستحيل يعيقني في الكون لا السلام عليكم أنا حمود للخضر إذا عجبكم الفيديو تعرفون ما تتسوى ترجمة نانسي قنقر لايك like, شير وتشرفت تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي قلتني الاكوان هاناذا